أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم كَرِيمٌ وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ إِلَىٰ نِدَاءٍ رَافِضٍ Alla till ولم ما يدخل الإيمان في. ألأة عني Yeah, moon. صادقين <تصفيق> ¡Gracias! <tose> خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل ساقين فَلَوْمَ أَجْرٌ غِيرُ مَنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُ كَبَانُ بِجِّ Nej. Mm. فلساكلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجلوا وَمَا يُكَذِبُكَ بَعْدُ بِالْدِينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صدق اللَّهُ العظيم الحمد لله من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم رب العقاب للتوب سجيد عقاب للطور لا إله إلا هو إليه المصير ما يجدون في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرر فتقلبهم في البلاد فَذَبَرَ قَبْلُهُمْ قُوَّةٌ قبل وَحِينَ وَالْأَحْجَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمْدٌ فِي الْأُمَّةِ بِرَسُولِهِمْ يَأْخُذُهُ وَجَادِنُ بِالْبَانِطِ لِيُدْحِبُهُ بِالْحَقِّ فَأَخْلَدُونَ فَكِيفَ كَانَ عِقَامًا وَكَذَلِكَ حَقَّكَ لِكِتَابِ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للنذين آمنوا ربنا وسعك كل شيء رحمة علما فغفروا للنذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم باب جحيم ربنا وأدخلهم جنات عدم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الْحَكِيمِ وَقَهِيُّ السَّيَّآتِ وَمَن تَقِ السَّيَّآتَ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَمْ فَتَغُنُّونَ إِذَا دُعُوا إِلَى الْإِيمَانِ فتكفرون. قَالَ رَبَّنَا مَتَّنَسْنَتَيْنِ وَاحْيِ دَنَسْنَدَيْنِ فَاعْتَرِفْنَا بِذُنُوبِنَا وَفَارِلْ خُرُوجَنَا مِنَ السَّبِيلِ فَلَوْلَا لَمَغْفِرَةُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَغْفِرَتِكُمْ أَمْ نُفْسُكُمْ إِنْ تَدْعُونَنَا إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُلُونَ قَالَ رَبَّنَا مَتَّنَسْنَتَيْنِ وَاحْيِ دَنَسْنَدَيْنِ فَاعْتَرِفْنَا بِذُنُوبِنَا وَفَارِلْ خُرُوجَنَا مِنَ السَّبِيلِ وَلَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَا شَرِيكٌ فِي الْعِبَادَةِ فَإِنْ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ عَلِيٌّ كَبِيرٌ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَدَعْهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُقِضِي رَبُّكَ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَئِذٍ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ بِمَنْ لِلْمُلْكِ الْيَوْمَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَالْمَلَأُ يَوْمَئِذٍ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِيَنْبُلُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ لَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُرَشِدًا مِنْ قُوَةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الظَّعِمٍ وَغَاقًا ذَذِكَ بِعَنْهُمْ كَانَتْ أَتِيهِمْ رَسُلٌ بِالْبَيِّ إنه قبيل شديد العقاب ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطن مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من بالحق من عندنا فَمَجَاءُوهُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ يَصْلُونَهُمْ وَمَا كَانَ الْكَافِرُونَ لِيَنصُرُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ وَقَالَ فِرْعَوْنُ زَرُونِي أَطْلُبُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُنْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَتَعْلُوا فقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يتم إيمانه وتقول رجلا أن يقر ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإني يكو فعليه كذب وإن صادق صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إِنَّ اللَّهَ لا يهدي من هو مترف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينفرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أوليكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إن مثل ذا بقوم نوح وعاد وما سموه والذين من بعضهم ومن الله يريدون من العبادة ويقوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مذبدين ما لكم من الله من عاصم ومن يغلي الله فمله من هاد ولا قد جاكم قولوا بالبيناد فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يبرل الله منه مسرف مرتاب للذين يجاجدون في آية لبعد سلطان نفاهم كبر مقتن عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبعوا الله على كل قلب تكبد جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبد جبار وقال فرعون يا هامان بن لي صراحاً عنه ليبلغوا الأسباب أسباب السماوات فأبطنع إلى إلهي موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زينني فرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وَقَالُوا لَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا أَهْلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ لَا تَغْلِبُوا إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَن يَعْمَلْ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَقَالَ الَّذِي يَدْعُو يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا أَهْدِيَكُمْ سُبُلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّ مَا عِنْدِيَ حَيَاتُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا جَزَاءَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُ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 فَسَتَدُكُ مَا ما لَكُمْ هُوَ أَمْرِي بِأَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ مِنَ عِبَادِهِ وَقَالَ اللَّهُ سَيَذْهَبُ مَعَ مَكْرُوهِهِ وَعَقِبَ آنٍ شَرُّ الْعَذَابِ أَرَأَى الرَّجُلُ عَلَيْهَا غُضُبٌ وَشِيَاءَ وَمَدَّتْ سَادَ أَلْخِذُهُ آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ عَذَابًا ويجا تحاجون في النار فيقولوا الضعفاء للذين استكبروا إنا قلنا لكم تبعوا فهل أنتم فلنتم مغلون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم رين العباد وقال الذين في النار خذلت جهنم ادعو ربكم يخفف عنه من العذاب وَإِنَّ كُلَّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ رُسُلَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ الْكَافِرِينَ إِنَّمَا الْجُرَبُ مِنْ يُخَفِّتِ عَلَى يَوْمٍ مِنْ عَذَابِهِمْ قَالُوا وَلَمْ تَجْتَأَتِكُمْ تَأْتِيكُمْ رسلكم مِنْ الْبَيْنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدُرُوا مَا دُعَاهُ وَكَافِرِينَ إِنَّهَا فِي بُلَالٍ أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من السائدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فتقبل منا قراتنا ودعاءنا وصلاتنا يا مولانا إنك أنذب جواب الرحيم ولا تضرب وجودنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه النعيم اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيين ويَا غياث المستغيثين أغيثنا ويَا غياث المستغيثين أغيثنا ويَا غياث المستغيثين أغيثنا توكلنا عليك ونفوض بأمورنا إن الله إن الله بصير بالعبال بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم